يا عبد الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين خالدين في هؤلئك هم شر البرية